ثمّ قلّقتموهن ممّ يوم قبل أن تمسروهن فمالكم عليهم من عدّة فمالكم عليهم من عدّة سعت دونها فمتّعوهن وشزحوهن سراحاً يا أيها النبي. ك أزواجك آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي